إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو م ر ة فاستوى وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ثم دنا فتدلى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 إ ذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرا ا ف ر أ ي ت م اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الك مذكر ا ل وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى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 ان يتبعون إ ل ا الظن ومات هو الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام ل ل إ ن س ا ن ما ت م ن ى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 وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن و ا الظن لا يغني من الحق شيئا ファアア رض عمن ن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من, من العلم إن رب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 ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا ويجزي الذين أ ح س ن و ا ب ا ل ح س ن الذين يجتنبون كبائر ا ل إ ث م والفواحش إ ل ا الامم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 أ َ ع ِ ن د ه ُ علم ُِْ الغيب ْ فهو ََُ يرى ََ أ َ م ْ لم َْ ينبا ََُ بما َِ في ِ صحف ُُِ موسى َُ و َ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ الذي َِّ وفى ََّ تزر و ا ز ر ة وزر اخرى و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى و أ ن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء ا ل أ و ف ى و أ ن إ ل ى ربك المنتهى و أ ن ه هو أ ض ح ك و أ ب ك ى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 و َ ن ه َ ه ل ك عادا ا ل ُ و ل ى وثمود فما َ ب ق ى وقوم نوح من قبل ِ ن ه م كانوه أ ظ ل م و أ ط غ ى والمؤتفك ت أ ه و ى فغشاها ما غشا ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى ا ز ف ت ا ل ا ز ف ة ليس لها من دون الله كاشفه أ ف م ن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا